سلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك اليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم قصه يا جماعه لما سمعتها حرقت قلبي حسيت ان انا كان لما سبعت على واحد امريكي من دور السله للمحترفين نزل مصر عشان يسلم ومن بار بالاسلام وهو في امريكا لما نزل مصر ومشي في شوارع المسلمين وتعامل مع المسلمين قرر انه ما يدخلش في الاسلام ورجع بلده ثاني يا ليه اللي بيشوف المسلمين عاد بيكره الاسلام ليه اللي بيسلم بره ويجي يشوف المسلمين بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين لو كنت شفتهم الاول ما كنتش اسلمت بواحد خليجي سافر اوروبا اتجوز بنت مش مسلمه قالت له بعد ال مرضتش تسلم طلاقها وكانت خلفت منه بنت البنت بعد ما كبرت وبقت شابه عندها حوالي 20 سنه بتحكي قصتها بتقول انا سألت أمي انت ليه ما سلمتيه زي ما اتفقتي مع ابويا قالت لها انا قبل ما اتجوز ابوك انا كنت مبهوره بالإسلام لما اتجوزته وعاملته انا حسيت ان انا كرهت الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله ليه يا جماعه ليه بقينا بننقل صوره مشوهه عن ليه بقى اكبر حجر عثر في طريق دخول غير المسلمين الإسلام هو اخلاق المسلمين اخلاقنا فين قبل ما تغرق السفينة. انا عايز احذر كل واحد مسلم وخايف على امه محمد انا عايز ادني طق نجاه طق نجاه للامه اللي بقت في وضع اخلاقنا يا جماعه واحده ده واحده بتبعت لاحد الدعاه بتقول له انا أمي شوفوا اخلاقنا وصلت لفين بتقول له انا امي ست كبيره وبقت في السرير بتقضي حاجتها على نفسها ووباهتلاني وقطهاني يا عم الشيخ مره دخلت لقيتها شربت ميه كتير وقضت حاجتها على نفسها يعني ولا حول ولا قوه الا بالله بتقول قمت جايبه ميه عليها عشان ما تعملش كده كله ماتت في نفس اليوم حرقت امها الظلمه حرقت امها بتقول له هو انا كده يبقى عليا اذن يا الهي شوفوا يا جماعه المسلمين وصلوا من يومين اتصلوا بنا في القناه اناهوت واحد بيقول انا أمي كبرت وبرده في السرير وبتفضح حاجات عنها نفسها وربطها بسلسله في السرير عشان ما تعملناش مشاكل هو كده يبقى ده حرام عليا ربط امه بسلسله بعد ما امه وصلت لارض العمر ربطها بسلسله انا شفتها بعيني والله العظيم واحد بيضرب امه كانت نفس الوضع بيضربها ضرب لان هي سبحان الله العظيم بيضربه خلاص بعد ما اصبحت عاجزه بعد ما صحتها كلها راحت في تربيته وتكبيره سبحان الله العظيم يجي يضربه هذا الضرب المبرح الراجل ده لما مات مات موته ما يعلم بها الا سبحانه وتعالى المقصد يا اخواننا المقصد اخلاقنا وصلت لفين لما اسمع عن حادثه 12 مسلم يتقتلوا بسبب حته أرض ارض يجي واحد بلطجي يقول انا هضع من ايدي عليها طب نعمل له ايه مش عارفين نتصرف معاه يجي بلطجي تاني خرجه لكم وتدوني مبلغ ماشي يقتلوه يقوم عايز يقوم يخرجه يقوم يقول لهم ادوا لي الفلوس عايزين يعملوا اي حاجه يخلصوا منه اقتلوه يقوم عيلته يقتلوا 11 واحد من العيله صاحبة الارض اتناشر دم يقعوا عشان حته ارض شويه طين شويه تراب شفتوا دم المسلمين بقى رخيص ازاي شفتوا دم المسلمين اللي كان زمان بيسيل من اجل فتح العالم بقى بيسيل دلوقتي من اجل ايه الكربه ابن ابي جهل رضي الله عنه وهو بيموت جايين يسقوا شربه ميه في معركه اليرموك سمع رايحين يشربوه سمع اللي بعده عطش انس اخويا راحوا للتالت لقوا مات رجعوا للتاني لقوا مات رجوا لاكرمه لقوا مات الوقت 3 حوادث اكل في طوابير العيش بسبب رغيف العيش زمان كان المسلم بيؤثر اخوه بشربه المايه وهو بيموت الوقت بيقتل اخوه عشان رغيف العيش في طوابير العيش يا جماعه احنا وصلنا لايه يا شباب اخلاق زمان اخلاق المسلمين زمان كانت هي سبب في فتح العالم مش السيف يا جماعه باكستان 120 مليون مسلم تركمان في الصين 80 مليون مسلم عند اقليه 200 مليون مسلم اندونيسيا 200 مليون مسلم غير ماليزيا غير غير بنغلاديش حوالي 120 مليون مسلم فوق 700 مليون مسلم دلوقتي على وجه الارض في منطقه جنوب شرق اسيا مش بسبب دم مش بسبب فتحات بسبب التجاره المسلم كان يروح يفرش البضاعه بتاعته يجي الواحد يقول له دي ايه كذا بكام وكذا طب عايز اشتري منك يقول له اشتري من اخويا اللي جنبي يقول له انا جاي اشتري منك تقول لي من اللي جنبي اصل انا النهارده بعت واخويا لسه ما بعش والنبي بتاعنا بيقول لنا يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولو انا ما حببتوش ان يبيع زي ما انا بعت مبقاش مسلم ومؤمن حقا بالاخلاق دي الناس انبهرت بدات تسأل مين الناس دي ومين اللي بيبعثهم ومين اللي ببعثهم بيقول لهم وكانت الثمره 700 مليون مسلم بيقول لا اله الا الله بسبب الاخلاق بسبب الاخلاق لما الواحد كان بيتفرج على حادثه السلام 98 السفينه اللي, اللي اتحرق فيها المسلمين وبعد كده غرقه بسبب واحد خاين واحد غشاج واحد ما عندوش دين ولا ضمير قلت سبحان الله السفينه هتغرق يا جماعه السفينه هتغرق بينا كلنا لو ما لحقناش يا جماعه صايحه النهارده تحذير قبل ان تغرق السفينة صايحه النهارده تحذير طوق نجاه طوق نجاه بنرميه لبعضنا يا امه محمد انا عايز اقول لكم وقائع الواحد شافها وعايشها وعيش اللي عايشوها وقائع وعايز اسالكم فرقه بتمين الناس دي فرقه بتمين يا اللي بتاكلوا اللحمه وبترموها في الزباله في الفطار والغدا والعشاء الفقاره دول فرقه بتمين يا اللي خمس انواع لحوم اللي مش لاقيين فطار عندنا واحد انتحر بسبب ازازه زيت ازازه زيت يا مسلمين ازازه زيت مع 10 جنيه مراته بتقول له عايزين نتعشى ونعشى العيال عندنا حصلت الواقعه دي قال لها طب خدي ال جنيه نزلك مش عارفه تجيب ايه قالت عندي بطاطس اجيب ازازه زيت دي 9 جنيه ونص رجعت رجعتت له نص جنيه قال لها ايه ده قالت له جبت ازازه زيت ب 9 جنيه ونص ومبقاش غير نص جنيه مسك النص جنيه ونزل قعد على كوبري طلخه في المنصوره وقعد يكلم نفسه الزيت غالي والرز غاليش والعدس غالي والاكل غلي فضل ماشي رايح جاي يكلم نفسه وفجاه أمرام نفسه من على الكبر انتحر ولا اعوذ بالله زي ما النبي بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر الفقر هيودي لفين النبي ربط ما بين الفقر والكفر ربط مين في رقبه مين الراجل ده في رقبه مين الراجل بتاع بنها اللي نزل الساعه 7 الصبح يجيب عيش عشان يفطر هو واولاده فضل واقف في طابور العيش للساعه 11 ما هوش عارف يجيب عيش ما عرفش يجيب راح اشترى مكرونه في المكرونه وطبخه و هو واولاده قتل نفسه وقتل اولاده شايفين الياس بيوصل لايه شايفين الفقر بيوصل لايه يا جماعه فرابت يا جماعه في رقبه مين احد اخواني احد اخواني قاضي في المحكمة بيحكي لي عن قصه عايشها وانا بحكم مهنتي شفت يعني مش عارف فعلا مرضى الفشل الكلوي دول احوالهم بيبقى شكلها ايه بيحكي عن قصه امراه جوزها كان مريض فشل كلوي مرضى الفشل الكلوي ده اصعب أب من مرض السرطان ما بيشتغلش وبيقع كذا سنه وتكلفه علاجه رهيبه وما بياخدش علاج على نفقه الدوله تكفيه ومعقوش فلوس حاجه والمضاعفات بتاعه الفشل الكلوي في كل عضو في الجسم ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب ويعافي مرضى المسلمين ويغفل للمؤمنين والمؤمنات يا رب المراه ديت كان جوزها عنده فشل كده وقعت في البيت مش عارفه تعمل حاجه كل, كل حاجة كل حاجاتها من البقال فبنتها عايزه حاجه حلوه روحي يا حبيبتي هات من البقال حاجه أي شيبسي ولا حاجه ب 50 قرش راحت للبقال قال لها روحي قولي لامك انا ما عدتش هسلفكم بعد كده فيش حاجه بفلوس يا بلاش قامت رايحه على امها قالت له روحي يا حبيبتي قولي هات لنا كيس شيبسي وازازه فينيك ودي اخر مره هناخد منك حاجه بالاجل اخر مره منك حاجه بالسلف راحت قامت مديل بنتها كيس الشيبسي تاكله وقامت شرب ازازه الفينيك انتحرت وكانت حادثه في محكمه من المحاكم المصريه تخيلوا يا اخواننا واحده تنتحر بسبب الفقر ان الفقر يوصلها للدرجه دي الفقر يوصلها للدرجه ديت انها تعمل موقف زي ده في رقبه مين ايه سنتي دي فراقهت مين وجوزها فراقهت مين وكل مريض فش الكلى وفراقهت مين وبنتها اللي يتمتت وهي طفله دي فراقهت مين فراقهت مين يا ام محمد المراه اللي ماسكه ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقعدت تدا في الميكروفون تقول له ان احنا بقى لنا 3 شهور انا وولادي ما اكلناش لحمه مين يا جماعه اللي مش لاقيين ياكلوا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه كيلو العيش بقى ب 15 جنيه زمان لما كنت بروح ازور اخواني الطلبه المغتربين كان الاكل بتاعهم عدس رز وعدس السلك بكام والبطاطس بكام والراوس بكام والعدس بكام عاده اكلات اغنيه يا جماعه العدس ب 15 جنيه فراخ ب مين رجلين الفراخ عاده بتتباع بالكيلو بالكيلو عند بتوع الفراخ عندنا في المنصوره جمعيه جابوا قدره فول طبخواها وقالوا هنوزع على الفقراء الصبح كانوا متوقعين محدش هيجي لهم الناس من 7 الصبح بقت بتهجم من بعد الفجر 7 الصبح بيهجموا على الجمعيه عشان ياخدوا الفول والعدس يعني الناس وصلت للدرجه ديت الناس وصلت لهذه الدرجه فراخ ب مين في موسم المدارس اللي باقي عليه ايام اه خلاص اسابيع حاجه بسيطه جدا دخل على اولاده لا كل طفل في اول الدراسه مجهز له كلها طلبات أنا عايز ده المدرسه طلبت مني ده المدرسات طلبوا مني ده طلب بص للورق كده معاهوش فلوس ام داخل كباب على نفسه جاه ومولع في نفسه ولا عايزه بالله قدام ولاده انتحر انتحر مات ازاي ربنا يعمل معاهم ايه احنا قضيتنا في مين الناس اللي عايشه في الفقر ده في المجتمع في مين الناس اللي وصلت للدرجه دي في المجتمع الناس اللي مش لاقيه بق ميه نظيف تشربه الناس ال الواحد بي ما بيدخل بيوت بنشوف حاجات رهيبه كنت مع احد النساء الفضليات يعني كان بتوديني الاسر فقيره يعني بنستكشف الاسر الفقيره ونعمل لها استمارات ورايح لاسره فبقول لها الاسره دي اخبارها دي ابوه مات 6 قلت لها ليه ليه لي كان اخوهم انتحر قلت لها انتحر ليه قالت لي من الفقر من الفقر انتحر ولا اعوذ بالله عاد كلمه انتحر من الفقر دي موجوده بتشوفها كتير تدخل البيوت بتاعتهم تلاقي ده عنده تخلف عقلي وده عنده مرض مزمن وده عنده ك... انا قلت يا ربي يا رب الامراض دي لما كنا بندرسها في الطب ما قالولناش ان دي امراض فقراء قالوا لنا دي امراض في الدنيا كلها اول مره اكتشف ان الكلام ده سوق تغذيه اول مره اكتشف ان الكلام ده بصره ان الناس بتاكل وناس ما بتاكلش يا جماعه الكلام ده تحريض لينا على ان احنا نرجع لاخلاق دننا ان احنا ننقذ الفقراء يا جماعه انا شفت بعيني وانا رايح اصلي الفجر المعيز بتاعه الراعي واحد راعي قاعد ياكلها من الزباله وواحده فقيره قاعده تشد في الكيس بتاع الزباله تطلع منه اكل والمعيز قصادها وهي منظر فظيع منظر فظيع الواحد قلبه اتخلق وصلنا للدرجه ديت وصلنا لهذه الدرجه يا جماعه يا جماعه انا درس الليله طقن جاء لازم ما يبقاش في فقير في بلادنا لازم ما في محتاج في بلادنا لازم الجمعيات الخيريه في مصر والعالم العربي كلها ندعمها بكل قوتنا بوقتنا وبفلوسنا وبمالنا لازم اللي يقدر يعمل جمعيه خيريه يعمل لازم اللي يقدر يسعى على الارامل والمسكين واليتيم يسعى لازم يا جماعه بلادنا ما ينفعش يوهن فيها يتيم ما ينفعش يجوع فيها مسكين ما ينفعش تتوطن فيها ارمله ما ينفعش ارمله تبيع ارضها ب عشان تاكل اولادها ولا اخذ بالله ما ينفعش يا جماعه مش دولنا اللي قال لنا كده مش المسلمين اللي يعملوا كده ولو المسلمين وصلوا كده فاسافينا هتغرق هتغرق ثواب صرائع المعروف ثواب كفاله اليتامى وسعي على الارامل والمساكين حتى لمزه احمد بن حنبل رضي الله رحمه الله كان يرى رؤية ان هو ماشي في فأ... يعني يوم القيامه حصل فاعماله بتتوزن فكفته سيتها الطب فمره كان معدي لقى اطفال منهم طفل فقير كان معاك اطعام الدهل الطفل الفقير يلي بتساهموا رمضان وبتساهموا في كفاله الفقراء سمضحك جت بسمه الطفل اتحطت في ميزانه طببته بسمه الطفل فقير دخلته الجنه بس من التقرير احدى النساء اللي قائمين على جمعيه من الجمعيات الكبرى في مصر كانت بتحكي بتقول واحده من الاميرات توها الخليج امها جالها مرض القلب ومرض شديد جدا سافرت بره الاطباء قالوا لازم عملية فورا وعملية خطره جدا ولكن العمليه من غير امل هي عملية لمجرد ان احنا نتدخل وخلاص بعتت لهذه الحاجه الفاضله بعتت لها شنطه فلوس رزق قالت لها الليله توزعي الشنطه دي على الفقراء وتقول لهم كلهم يدعوا لامي بتقول نزلت بقى تروح لعامل يديروا 1000 جنيه الراجل يزهق تقول له ادعي لفلانه تروح له غلبان شحات تديله 1000 جنيه راجل يزهق ادعي لفلانه بتقول ثاني يوم اتصلت بها ست من بره من لندن بتقول انت عملت ايه ايه اللي حصل بتقول لها ان امي دخلت اوضه العمليات الصبح الدكاتره قالوا دي مش محتاجه عمليه ما فيش في قلبها حاجه قلبها سليم تماما سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا جماعه يا عظمه ثواب اللي بيجري في صراعه المعروف في الدنيا وفي الاخره والله يا جماعه قبل ما تقول يا ليتني كنت رابعهم عارفين حديث الثلاثه والصخره اللي لما اتقفل عليهم الصخره كل واحد لقى عمل صالح ربنا يفتح له الصخره بسببه لو انت كنت رابعهم والصخره اتقفلت عليك وهتموت هتنتهي لو ما لقيتش عمل وتقول اللهم إنه كان في اسره فقيره كنت باودي لها طعام يا رب وكنت بقطع من دخلي مرتب شهري لها يا رب اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاك ففرج عنا ما نحن فيه تنفرج الصخرة يا جماعه يا جماعه عارفين اسرائيل الراجل اللي هو بيموت بيقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كاملا يا ليته كان بعيدا فلما جه يفسر الكلام ده قال لك كان كاملا كان رايح يصلي كان رايح خارج الفجر صلى الفجر فلقى واحد فقير جعان فكان معاه رغيف قسم ونص ادى نص وخد نص لما شاف عند سواب النص اللي ادى للفقير قال يا ليته كان كامله لما شاف ثواب الهدوم الأديمة اللي طلعها للفاره قال يا ليتها كانت الجديدة يا ريتها كانت الهدوم الجديدة لما شاف ثواب وصل واحد غلبان للجامع لبيت ربنا قال يا ليته كان بعيدا يا ريت الجامع كان بعيد يا جماعه ثواب صنائ المعروف لما الانسان بيجي يموت طاعه هو عايز يقابل بيها وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب ايه فاصدقك هي دي الطعله تفتكرها عند الموت هتندم عندها عند الموت يا جماعه لما بيكون واحد غني ويقول لك اقرضني بتقرضه ليه واثق انه هيرد وعايز تتقرب ليه ربنا بيقول سبحانه وتعالى من الذي يقرض الله من اللي يقرد الغني الملك سبحانه وتعالى تخيل لو انا روحت على الحرم وقلت لك ده انا كنت بطوف حوالين الكعبه وبدعي لك تفرح تفرح قوي طب ربنا بيخلي ملك كل يوم يدعي لو انت بتنفق اللهم اعط منفقا خلفه ملك من ملائكه السماوات مش عبد من الدنيا بيطوف حوالين الكعبه ده ملك فوق ملك من ملائكه السما بيتدعي لك خد الدعاء وانفق على اليتامى والفقراء والمساكين يا جماعه كل الاحاديث اللي انا بقولها النهارده اللي سابها عن الرسول لا كلها محققه يا البامي رحمه الله ربنا سبحانه وتعالى صدقه السر تطفي غضب الرب وقفت قدام تطفي غضب الغضب ده قبل الانتقام كلمه غضب دي معناها انتقام يعني واحد عمل ذنب وهينتقم منه وهيتاثر دنيته وهيتبهدل يطلع كفاله يتام او فقراء ومساكين ربنا يفرحكم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم يعني ربنا يحبك قد ايه لو ادخلت السرور على الفقراء والمساكين واليتام شنطه المدارس شنطه رمضان عايز مع في الجنه عايز تبقى في الجنه هيستجري على نهر الكوثر وتجرب على النبي وتقابله وتقعد مع النبي لنهار عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم في الجنه كهتين يلي دخلك 2000 جنيه في الشهر لما تقتطع تحت... منهم 250 جنيه تكفل بيهم اسره يتيمه وتبقى مع رسول الله في الجنه 1750 جنيه لدنيتك و250 للفردوس الاعلى يا جماعه بلاش نفرط يا جماعه يا اخواننا عايزين نفوق ده الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري بيقول الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفق والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله يعني انت وانت بتكفل الفقراء انت بتتنافس مع المجاهدين على ابواب الجنه انت عايز ايه بعد كده يا اخوانا يوم القيامه والشمس والعرق والحر ال93 مليون من بتوع الشمس ما قوميل واحد والعرق بقى رهيب والناس سبحت في عرق ذنوبها والموقف رهيب وقرصات القيامة فظيعه وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس تلاقي الصدقه تظن لك من اهوال القيامة الصدقه يا جماعه شفاء للامراض شفاء للامراض كما صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم دو مرضاكم بالصدقه يعني حبايه الدواء اللي بتحطها في بق ابنك الفقير حبايه الدواء اللي بتحطها في بقك او بق ابنك الفقير وبنتك في بق ابنك المريض او بنتك المريضة اللقمه اللي بتحطوها في بق الفقير اثرها في الشفاء اكتر من حبايه الدواء في بوء المريض عايزين ايه يا جماعه اخواننا صنائ المعروف بتزود الرزق يا الراجل كان ماشي في الصحراء ماشي وسمع صوت بيقول لسحابه اسقي حديقه فلان الكون بيتسخر للي بيطلع صلاه السحابه جرت لغايه حديقه معينه وامطرت عليها الراجل جرى على صاحب الحديقه قال له انت بتعمل ايه انا سمعت صوت في السماء بيقول ان, ان السحابه تسقي حديقتك صوت في السماء بيامر السحابه انت بتعمل ايه قال له أنا لما احصد هذه الحديقة بطلع التلت لله وبنفق وبنفق الثلث على اولادي وبرد الثلث في الحديقه يعني هو بيرد الثلث في الحديقه هو تلتين هو دخله ثلثين ثلث تلت لنفسه وثلث للفقراء يعني نص ماله صدقه لله نص ماله اعمل عشر ملك لله عشر لدخلك لله اعمل ربع دخلك لله يا اخي انفق لله يا اخي طلع لله والله ما يبقى إلا وجه ربك وما يبقى الا مكان لوجه الله سبحانه وتعالى يا جماعه ولا سوف يرضى اللي بيعطي اللي بيعطي من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسينيسره لليسرى هييسر طع عليك هييسر ابواب الدين ليك هييسر ابواب الطب عليك يا شب يا مش قادر تتوب ومش قادر على نفسك يا بنتي يا اللي عايزة ربنا يهديكي يا اللي عصيت ربنا كتير وعايز ربنا يكفر لك يا اللي مش قادرين تخطوا ربنا وعايزين ربنا يعينكم اعينوا عباد الله الفقراء عشان ربنا يعينكم يا جماعه يا جماعه موضوع الليله طقنا جه قبل ما تغرق السفينه بينا كلنا قبل ما تغرق السفينه بينا كلنا هو ايه اللي خلى الدعارات تنتشر في المجتمع بتاعنا ما هو ده الفقر اللي خلى البلطجه تنتشر في المجتمع بتاعنا الفقر اللي خلى تجاره المخدرات والشباب يشتغل ديلرز للمخدرات من الشباب غير الفقر. الفقر خلى الناس تكفر الفقر خلى الناس ترتكب الكبائر احنا لما بنشنقفل الفقراء بننقذهم من التنصير التنصير اللي عايز ينهشهم بسبب الفقر بتاعهم بننقذهم من الكبائر بننقذ نفسنا من مجتمع محطم منهار بننقذ اخرتنا بنملى صاحبتنا بالحسنات يا جماعه لما النبي عليه السلام جمع النساء يوم العيد وقال لهم تصدقوا معشره النساء فاني رايتكن رايتكن اللي راى من النبي ورا ايه النار ورى في النار النساء النبي تكلم رايه ايه فاني رايت كنا اكثر اهل النار رايت كنا بس الستات بتطلع الدم بتاعها طلع ذهبك عندك 5 طقم ده طلع طقم عندك 20 غويشه طلع غوشتين عندك خمس حلقان و9 سلاسل و5 انسيالات وعندك طلع حاجه لله. من ذهبكم يا جماعه لنتنلوا البره حتى تنفقوا. حتى تنفقوا حتى تنفقوا حتى تنفقوا يا شباب امه محمد يا رجال امه محمد يا رجال اعمال امه محمد يا اغنياء امه محمد يا اللي ورثتوا ملايين اللي معاكم فلوس في البنوك يا نساء امه محمد يا اللي ذهب يا اغنياء امه محمد يا اللي عندكم أطيان وعندك أراضي وعندكم عقارات طلعوا لله طلعوا ربنا طلعوا ربنا اللي كل ده يا شباب كان عندنا 15 شاب في المنصوره فقراء فلما سي... يعني لما انفعوا في قضيه صنائ المعروف ال15 شباب فالشاب... شاب... غلبان قالوا كفلت الاسره بكام عشان نكفل اليتيم 150 جنيه كل واحده يطلع 10 جنيه واتفقوا مع بعض انهم يكفلوا اسره مع بعض عايزين ربنا عايزين دين عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى عايزين ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم يا جماعه صنائ المعروف دي انقاذ لينا انقاذ لامتنا انقاذ للسفينه قبل ما تغرق انقاذ من كوارث هتتحطم عليها الأمة صخور هتتحطم عليها الامه لو ما فوقناش يخونا. إذا اردت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان يلين قلبك فامسح راس اليتيم وأطعم المساكين لو عايز قلبك يلين يا اللي قلبك قاسي يا اللي بتقفي بتقولي لي ما بحسش بالذكر يا اللي بتبكي وانت بتقول أنا مش حاسس بالقران وانا بقراه يا اللي بتبكي وانت بتقول قيام الليل ما في غيرش في قلبي يا جماعه يا جماعه اردت ان يلين قلوبكم فامسحوا رؤوس اليتامى واطعموا المساكين على فين يا شباب على فين؟ على فين يا ام محمد؟ انا عايزك على اقرب جمعيه خيريه بس على الاختلاط اوعى الاختلاط اوعى الاختلاط اوعى تشترك في عمل خيري فيه اختلاط اشترك بس من غير اختلاط من غير اي نشاط فيه اختلاط على اقرب جمعيه خيرية يا تروح تقولوا احنا تحت امركم عايزين نشارك اي جمعيه عايزين نكيس الاكل في ميعاد توصيله الشهري عايزين نلم لكم فلوس عايزين نقدم لكم تبرعات واستقطاعات شهريه عايزين نكفي الاسره من خلالكم عايزين نوصل البعونات للللاسر الفقيره عايزين ندخل معاكم في الجان للاستكشاف اللي بتستكشف الاسر الفقيره احنا معاكم. احنا تحت امركم بالوقت بالمال كل حد يقدم على قد ما يقدر على اقرب جمعيه خيريه تشارك في طوق النجاة تشارك في انقاذ سفينه امه محمد تاخد الثواب الرهيب الرهيب بدل ما ربنا يقول لك يوم القيامه استقرضتك فلم تقرضني قلت لك الملك الغني وانت اللي مرضتش انت اللي ضيعت الفرصه على نفسك بس يا جماعه مش عايز كفاله 10 جنيه و5 جنيه لا يا جماعه عايزين نكفل الكفاله اللي نبقى مع النبي بيق في الجنه عليه الصلاه والسلام كفاله حقيقيه يعني كيلو العدس بقى ب 15 جنيه يا جماعه كيلو عدس عايزين نشارك في انقاذ فقراء امه محمد عايزين نعمل حاجه لديننا عايزين نعمل حاجه لديننا يا جماعه عايزين نشارك عايزين يبقى عندنا صحيفتنا مليانه صواب رهيب لربنا سبحانه وتعالى عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب عايزين ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم يا جماعه انا بفتح المصحف دلوقتي قصه سيدنا زكريا زكريا اللي ربنا بيقول عسى يذكروا زكريا اسناد رب رب لا تذرني فردا كان عنده عقم وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجه ليه يا رب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات عشان صنائ المعروف ويدعوننا رغبا ورهبا العبادة يعني صنائ المعروف الأول يعني زكريا يا جماعه بساعي على الفقراء والارامل والمساكين ربنا اعطاه هذه المعجزه الرهيبه يا اخواننا يلا يا اخواننا عشان ناخد المعجزات وناخد الكرامات عشان ناخد الاطاقات من ربنا وناخد النفحات من الله اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهدبنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشفي كل مريض مسلم اللهم ارفع الهم والغم والبلاء والغلاء عن المسلمين اللهم اشفي اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اقذف الرحمة في قلوب أمة محمد تجا بعضها البعض يا رب العالمين اللهم املا قلوب أمة محمد بالرحمه اللهم حسن اخلاقهم اللهم ردهم الى دينهم ردا جميلا اللهم انقذ امه حبيبك اللهم انقذها اللهم انقذها اللهم يا رب اكفي كل محروم مسلم احمي كل حاف عار مسلم اكس كل عار مسلم احمي كل عار مسلم كل جائع مسلم اسقي كل عطشان مسلم زوج كل شب مسلم زوج كل فتاه مسلمه فرش كرب المكروبين يا رب اقض الدين عن المدينين يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين يا رب يا رب استعملنا لكفاله الفقراء وسايه على الارامل والمساكين يا رب يا رب شرفنا بهذه الوظيفه طولت اعمارنا يا رب يا رب اعدنا عليها طولت عمرنا يا رب املا قلوبنا بالرحمه تجاه كل فقير ومسكين ويتيم ومحروم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين المدارس قربت وشنط المدارس المفروض ان احنا نعملها للفقراء ورمضان هو والمفروض شنط رمضان تتعمل والاسر الفائرة بعد رمضان محدش بيفكر فيها ولا يعبرها والمفروض ان احنا نكفلها الفقر انتشر في المجتمع جدا يا جماعه بقى في ناس مش عارفه تصرف مش عارفة تجيب الفلوس ازاي وناس مش عارفه تصرفها ازاي يا ريت الاثنين دول يتربطوا ببعض عشان ننجو في دنيتنا واخرتنا ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا